هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا اعنتنا على قضائها اللهم اني اعوذ بك من شر ما يلد في الليل وشر ما يلد في النهار اللهم فارق الاصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين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 قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استو اعتدل استو اعتدل الله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 تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من رب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 ما سوَّاهُ ونفَخَ فيهِ مِنَ الروحِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَرِينَ مَا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا أَيْلَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ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 إنما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر الله أكبر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 أفَمَن كان مؤمناً كمن كان فاجراً لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلم بما كانوا يعملون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 وجعلنا منهم إمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم لهم كم آلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم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 فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. الله أكبر. الله, أكبر شمع الله غلماً حمدة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 فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها ودللت قطوفها تدليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رايت ثم رايت نعيما وبلكا كبيرا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 سمع الله لمن حمده Allahu Akbar Allah...